باب قتال اهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فميته جاهليه اخرجه مسلم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئه الباغيه رواه مسلم و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الامه قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها والله البزار والحاكم وصححه فوهم فان في اسنادي كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن علي رضي الله عنه من طرق النحو موقوفا اخرجه ابن ابي شيبه وعن عرفجه بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فقتلوه اخرجه مسلم